الصلاة والسلام على المؤمنية بعدها اللهم صرفي وصرفي وزيب وذلك على الطبيب كله بنا محمد اللهم جعله حبيبنا اللهم جعله شبيعنا باب المصرف الله تعالى من ضد توحيق الأسماء يا صفحة قلنا الألحاد واللحاد سلاسة أو سنة الحاد المشركين الذين اشتغلوا من أسماء الله وصفاتي أسماء أسماء لآلاتهم المزعومة من دون الله عز وجل العزيز صارت العزة المنان صارت منات الإله اللات وغيرها القسم الثاني ضد الحاد المشركين الحاد المشبه الحاد المشبه الذين شبهوا الله عز وجل بمخلوقاته وهؤلاء هم الجهنين وهؤلاء المشبه هؤلاء اسمهم المشبه ثم ظهرت المعتزلة وكانوا على فرقتين المعتزله كانوا على فرقتين الفرقة الاولى اثبتوا الفاظ الاسمن ونفوا المطر فقالوا عليم بلا علم حياة بلا حياة قدير بلا قدر لو قلت لأعقل اهل الارض عرف لي العدم عرف العدم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وصير بلا رص. ولا العب. عبد العبد، المعتزله المعترفين عبد صنم، عبد صنم، سميع لا يسمع. طب لي طلب ولا اسمعك، بتدعوني طلب ضمير اسمعك عليم لا يعلم. يعني سبحان الله رعاه. الباب الرابع ذلك وهم الجميع صرحوا بنفي الاسماء والصفات ومطمناتها بالكل وصفوه بالعدم المحض لا اسم له ولا صفه سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاهلون الملحدون علوما كبيرا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبوه وصبر التاع يرى منين اين ومصفات ولا يحتج عليها ايضا فالمعتزله اتصفوا في ال المعطلة النفس الصفه نفي اسباب الصفه ونفي مضمونها عليم بالله عليهم اذا انتصر لها وباتت جاهليه نافي الاسماء وصفات المولى حتى قال í o bien شكرت ضحية كل صاحب سنه لله لضرك من أخي القربائي صدق هل جميع أنواع التوحيد متنازمة؟ هي نافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ قال المصنف نعم هي متنازمة السؤال لمعنته هل جميع أنواع التوحيد؟ من التوحيد؟ هل جميع بينا؟ التوحيد متلازمه فيما بينها ولا الواحد أمن لوحده او سبب تاني تمشي مشرك ما كان اقر توحيد الربوبيه وبعضهم اقر التوحيد الاسماء المصطفى ومع ذلك في قعر جانب ليه قالوا ماذا is at I'm ونصرف الى اهل فدعاءه فهو هو حديث حديثه أنه قديس ضعيف. لكن هو يتكلم عنه. هو يتكلم من فكره. فدعاه هو إياه. أي بل مخل عباده. صرفها دفع شري معتقدا. انه قادر على قضاء ذلك. صرفها عباده عبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. انت لما ترفع ان تعتقد الله. دي عبادة. ان تعتقد ان الكل له مصرف. قادر على ان يقول الشيء كل، فيقوم. وابتعترف بضعفك. واحتياجك الى هذا الصمد يبقى دي عبادة شيله يبقى صرح ثلاث اقسام من اقسام التوحيد للغيره التوحيد ثلاث اقسام توحيد الالهيه والربوبيه واسماء وصفات توحيد الالهيه هو اعتقد ان في معبود غير الله فصرف يبقى اشرف في توحيد الروحين لأنه صرف عباداً ولا وغير الدعاء لغاية أثنين صرف أشرف في توحيد الروحين. بينا بيتكلم عن شكل ايه هذا شكله ازميل نفس الصيغه في التابع او ma voglio solo perché non ti chiede e non ti chiede ما ديننا على الايمان بالملائكة من الكتاب والسنه وتشعر بأن وجود الملائكة جاء هذا دل على وجود الملائكة القرآن والسنة لكنك من الكتاب تتعلم من تتعلم اقرأ تتعلم السنة كلها انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم مش تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ثبت إن اسمه رضوان لم يسمه لم يسمه من اسمين رضوان. يبقى أنا عندي من أسماء جبريل كريم إسرافين. ملكهم اسمه ملك ملكهم. ما اسمه عزراييل؟ ما اسمه عبد الرحمن؟ يقول لك انت ما تعرفش؟ ولا انا ما أعرف. لا صعب الرحمن كم عاد؟ قلت له ما تعرفت عليه. لا صعب الرحمن بس اسمي عشقر. جرت من اسمتي عشقر الرحمن ما عندي بولي الله. مين بقى عبد الرحمن؟ لا. لكي نوجه في ما يعرفش. سبحان الله. عبد الرحمن موعدين. موعدين. ما لكي نوم أنا حديث بعدين بعدين. لا يبقى ما فيش عبد الرحمن وما فيش اسمه ايه? ملك الموت. قل يتوفاكم. ملك, ملك, ملك الموت. الذي هو لكم. مش عزراني مش عمد يبقى هو معاك الوقتي كان مالك في ايه تاني? هاروت وماوت. هاروت ايه? وماوت. اللي هما الملكين اللي نازلوا ببادل ويفيدنا اختبار من البشر ليه يعلمكم السيحة. خلاص. يا هاروت تاني? ايه تاني? منكر واناكيل طيب هل اسمه ممكن؟ وما <تصفيق> <رميزة> <صبر. رميزة> <صبر> <الحديث> <الصنف> <تصفيق> <تصفيق> اسمه مونكر واناكيل؟ هل حد عرفه؟ <رميزة> الحديث مرحب صفة ولا اسم الحديث؟ انت قلت ترسل فينا الحديث الدليل عرف الكلام هل فيه ايه؟ ما فيش هايه طب فيه حديث؟ ايه هل في حديث من الملائكة اللي يبتسألنا في القبر اسمه مونكر واناكيل؟ إنه يعبد مالذي هو ذي. لا حديث بالله إن عزم الناس يسقرون اسمه. لم يسقروا اسمه. فيأتيه ملكان شديد الانتحار فأنت إوان. دل هو أو الكفر أو الفاجر في ثلاثة الرويات. وينكل البخور فيأتيه ملكان فيوقع داني. فلم يسقروا اسمه. لم يسقروا اسم الملكان إلا في حديث ما يحرمه النبوزي وصاحبه. صلى الله عليه وسلم فيبتيه ملكان أسودان أذرطان يقال للاول مكر والثاني المكير هم ذو الاسماء يبقى الاسماء يعني على دروات ايه جبريل ويكليل إصرافين ملكان أنا مش هقولوا إننا نقصد يعني اسم الملك حيزون. اقبل بل حيزون. اقبل بل حيزون. حيزون اسم من أسماء بلادك. مادا نزل اليوم في يوم ببل معين؟ من السماء السادس. في في من أدن هو لقيه من الفرص اللي كان الملك رهن. نعم. نعم. نقول أق دن حيزون. الملك اللي نجع الفرص ولا اللي نجع. الرأي. دائما فشان فالملك من كل فادي فرس هو ركبه اكبر حجما حجم حيوان ده سمعت ايه طيب هو قال الكلام دوت وهرد عليه بكلام اللي هم هرد عليه بكلامه انهم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اننا نشتكي على رجل من الكفار اسم رجل لماذا؟ الملك التحور لها سوق شعر. من ضمن أصفه يتحول لسوق بشر، فتمثل لنا بشرا. سوين. سوين. قالت إني يا بالرحمن منك إن كنت تتقيل. فعليت أنه ملك. جبريل النبي بسوق بشر، والملكة عندها قد على التحول لامر الله عز وجل. في حديث الثلاثة. المعنى والأقرع والأبرف الملكة دي بنفس السور الثلاثة وجيه في سورة بشر بل جيه في سورة ايه التلاتة بعد جيه في اسلامها دي هل قد تنزل على عباد الله في سورة بشر قد تنزل على عباد الله في سورة بشر الله الإيمان بأعماله الملكة دي هو وظائف وظائف ووظائف عامه وظائف خاصه زي جبريل يعلمه الرسل يكرم القران يعلمه الصلاه يعلمه التشريع وقد ينزل لهؤلاء القرب التي حدث عن امر الله عز وجل اسرافيل ووظيفه خاصه نفق الصور ملك الموت تقدم الله ومعه اعوان وهكذا فلهم مظارف خاصه وفي بقى مظارف ايه كما سنبين قال نوسى يوم الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بكم حاجة مين الإيمان بوكت الإيمان بوكت هل يمكنك اللي تكوني بها الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان الايمان بوجود الممكن ان تكوني من الممكن اللي تكوني من الممكن ان تكوني من الممكن ان تكوني قال ما معنى الايمان بالملائكه قال تصديق هو الاقرار الجازم به بدون جهد يبقى الايمان ده بدون جهد وانهم خلق من خرق ذالك قسم فمنهم الموكل بأداء وحي الى الرسل وهو الروح الامين جبريل عليه السلام يبقى وصفه عنه لا خاصه جبريل موكل من وحده وتعديل الأنبياء. الانبياء ووروده وصفه اخرى هاتان التي حالت عن شعراء الزاكيهود ما كانوا يقبلون جبريل ما يكون جبريل وقالوا لا نحق يميني. فقال عمر وانا اقسم بالرحمن. وقال لي القصة بالحديث الحديثة من القصة يمينة. قال وانا اقسم بالرحمن ان الذي عضم له عن يمين هو عضم له من الذين من شمال. يعني ايدي اتعابتي. انا بؤمن بكل الملالكة. مفيش فيش واحدة تنمائي. لكن انتم بقى خليكم فيه في الانتماشين. ومنهم المواطن لكم القطر. وهو ميكا ط الرحمن غير ما ورد فيه اسامه فإذ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هو مؤكل بالقطع كله ومنهم المؤكل بالصعور بالنفخ في الصور وهو <تصفيق> الصافين عليه السلام والصافين له ثلاث نفخات نفخه الفزع اصارع البعث دعو رجعنا بال نفخة البعث وقبل منها نفخة الصرق على اساس من الفزع تأخذ في الصرق. ومنهم الموكل بطب الأرواب وهو ملك استدرادك على المشروع لا يوجد دليل على تزكيتك هذا ينفي الدليل على ومنهم المؤكل بالنار وعذابها وهم مالك ومنهم حملة العرش. ان إن الله أذن لي أن أحدث عن مدى ما بين شحمة وزنه إلى طرقوة مسيره سبعين خريفا. من حملة العرش. يبقى ده المسافة بس ما بين شحمة الودن من ايه؟ سبعين سنة. يبقى سبحان الله يبقى المدى. الشريحة تؤديه. ده جبريل عليه السلام لما جاء بالسوره الملائكين. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شرح الكورس بس اللي قاعد عليه. قال بينما أنا نازل من حرار بالوادي استمعت صوتا. فنظرت امامي فلم أرى شيئا. نظرت خلفي فلم أرى شيئا. بس انهم ثمانيه اجزاء كل جزء منهم بعاد الإنس والجن والملائكه والشياطين نعم وهم من اشراف الملائكه يسبحون حول عرش من اشراف المنائية ويسبحون حول العديد الاسر مع المعداز. هل هس إنه من اهل الكتاب ممكن يكون تمنين إيه من, من المحفوظ القديم الذي عنده فكلام ابن عباس يؤخذ به ولا يؤخذ بي. يؤخذ, ولا يؤخذ ليه لا يؤخذ بكلام ابن عباس هو ابن عباس كان من اهل الكتاب لا ابن عباس سابق عنه فذلك <تصفيق> والله ومنهم صفوف قيام with every apostle of the الرسول The apostle of the Bible is a Bible, and the Bible is a Bible. So, the creator of طب بابا الرسل مش كان معنا بوتو احنا طب اسمعني اؤمن بها اجمع ولو كان في فائده من الذكران ما ذكرها والله عصر وجل طيب ثلاثة تصديقنا صح من اخبارها من اخبار هذه القرآن ايه من صحة من اخبار هذه القرية؟ من قرآن هو ده من صحة اخباره صحيح كتابه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 بيقول لك نصد في ما عندنا ونكذب ما ينخلق. كلام صحيح. انا ما عنديش علمي باللي انا كذبه يعني يعني النقطة بقى الاختلافية. ان في حاجات انا ممكن اكذب بنا وانا ما عنديش علمي بيه. طب كلام جميل. بيقول حتة جميلة. بيقولك. اما انا ما عنديش في علم النفس. ان كان ده بتروافك ولا يخالف. او انت صدق. صحيح. كتب من بالنسبة لي. ثلاثة. أزل. قص يوافق ما عنده. ده أؤمن به. وأصدق به. يعني في قطب من قبله. يحرم السبب. يوافق عندك ولا يوافقش. يحرم السبب. يحرم الطب. يبقى ده يوافق ما إيه؟ ما عندك. يقوم بسبب الغرحة. بالصدق. بالانام بالوفاء معه يوافق ما عندك ولا يخالف يوافق ما عندي اصدق به قسم ثاني يخالف ما عندنا ده اكذبه يعني مثلا يقول لك الله سادس, سادس. ده زي العملاء لا ما عندي كله هو الله احد خلاص او يقول لك مثلا المسيح إنهم <تصفيق> هكذا <تصفيق> <تصفيق> لو ان اهل الكتاب ولو, ولو انهم اقاموا الطوارة والزيد فاكلوا منها. <تصفيق> ايه ولو <تصفيق> انهم يعني لاي <تصفيق> من, من تحت يرجمهم يعني هذا دي تصدق ان احنا انهم امين بهذا الكتب لا لاي لا لا لا لا. هم هما, هما لو عملوا هم لو عملوا بكتابهم الذي قمت بايدينه لعمت عليهم البركات ولذلك قال الراعز وجل النبي، وكيف يشتمونك وعندهم في التورا فيها يعني هو الحكم موجود لكن هو ما مش يصغروا الحق بالحقيقي في هذه المسألة ويعملون الناس. هو الحكم الشقيق هم عارفين لكن مش عمسين يصغرونه. ولذا الله كيف يخدمونك وعنده الدورة فيها حكم الله. ما الحكم موجود عندهم الله من شكرا. <تصفيق> أربعة. العمل بشريعة خاتمه. إذن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأربعة أمور. واحد، الإيمان بانها منزله من عند الله. اثنين، الإيمان لأسمائها أربعة، تصديق صحه من أخبار، ثلاثة تصديقنا صحة من أخبارها أربعة، ألعاب الشريعة الفاتحة، الأول القرآن. قال المساء، هل سمية جميل ومع ذلك أن يسر لنا في القرآن من الكتب إلا بالقرآن التوراة الإنجيل الزرور صحف إبراهيم ونوسى ولن نسكر البائلة النوم به إجنال فما ذكر الله منها تفصيلا وجعلنا الإيمان به تفضيل التفصيلات وما ذكر منها